خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل إذا تجاوز الحاج الميقات ملبيا بحج أو عمره ولم يشترط وحصل له عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتنام هذا النسق فما يلزمه؟ أولا هذا السؤال له أكثر من شق هو مر على الميقات ولم يكن مريدا الحج والعمر أم أراد الحج والعمر لكنه مر ولم يحرم ملبين بحج أو عمر هو مر بالميقات ولب يعني لب في الميقات لب بالنسق في الميقات طب لبأ وبعد ذلك لم يشترط لكن جاءه عائق أو في هذا الباب طبعا هذا على خلاف عريض بين العلماء في مساءة الإحصار ولكن الحق أنه يتحلل في هذا يعني هو جاءه عائق منعه من الذهاب إلى مك منعه من إتمام مك هذا لو حل الحل الأول أن يشترط أنه إذا مر هذه لابد أن يفهم خلينا نتكلم بالتوسعة أن هذه تكون هناك من يذهب هناك ليعمل في الحج يكون عامل فلا يستطيع أن يمر بالمقاط بزي الاحرام وأيضا هناك من يذهب وهذه المخالفة لولي الأمر صراحة يذهب بفيزة زيارة ليس الحج لكن هو خلاص تمنى الحج وذهب واراد أن يدخل فهنا نقول له أنت تشترط ولم يشترط؟ يشترط حتى يتحلل مجانا لو اشترط تحلل مجانا ما معنى ذلك؟ أنه عند الإحرام يقول محل حيث حبيستان أصله حديث دباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت شاكية قال لها قولي محل حيث حبيستان ما فائدت ذلك فائدت أنه إذا تحلل تحلل مجانا إذا تحلل تحلل مجانا أما من لم يشترط ومر وجاء العائق وأوقفه ما استطاع أن هذا محصر وفي الإحصار أن يذبح ويتحلل بذلك وعليه في العام القابل القضاء إذا استطاع إلى ذلك سبيل لأن التأشيرات الآن أيضا ما استطيع لكن هذا الذي عليه شرعا ماذا يفعل إنما يستطع نقول قد قال الله تعالى تقول الله ما استطعتم فعليه الذبح وعليه حج من قابل